عشرون استمع إلى نطق حرف الزاي بالصوائت القصيرة في الكلمات الآتية ثم لاحظ ز ز ز زي، زيت زيتون زهراء منزل زلزال جزيرة زرافة زجاجة زبدة